الله اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سمع اللَّهُ رَحْمَنُ اللَّهُ النُّورُ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 ون کے شکر نسٹ مجموبی ون ٹو الله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 واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتنا و والمسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروم يا الراحمين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 وما أسررنا وما أعلنا وما أن تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت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 في عهده اللهم اوفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ارحم الشيخ زايد اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الامارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلههم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا أرحم الراحمين اللهم احفظ دولة الإمارة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 اللہ اللہ